بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الليل اذا ما شيئا من الشورى خلقنا الانسان من نطفه امشاجا يتبالى فجعلناه بشرا بصرا ان لدينا مستريا ما شكر واما كفورا الا اعذبنا جافلين ففلا اصل جَنَّاتِ النَّعِيمِ لَهُمُ الْأَجْرُ وَمَا يُسْلِمُونَ إِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ إِنَّ لِسَانَ ذِمَمَتِهِمْ لَذِيذٌ فَإِنَّهُمْ يَصْحَبُونَ الزَّعَادَ عِبَادَ اللَّهِ يُهَذِّبُونَ الْهَادِيَةَ يُؤْثِرُونَ بِالنَّدَى وَيَخَافُونَ يَوْمًا فإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شطورا إنا نخاف بالغب لا يوما عبوسا يوما عبوسا سمطريرا فركانهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحذيرا متكين فيها على الأرائح لا يرون فيها شمسا ولا زبريرا ودالية عليهم ظلالها وذل من الصدقها سبليوها ويقاف عليهم بأليفهم من وأكواب كانت صواريرا قواريرا من فضة قنفروها تغذيرا ويسقون فيها شرسا كان مزاجها جديدا عينا فيها تسمى سرف ميلا ويطوف عليه بلدان مخلدون إذا بعيتهم حسبتهم قُرْنِ لَايَ رَايَتَن مَرِيتَن عَيْنُه وَمُلْكٍ كَبِيرٌ عَالِيٌ مِثْلَ بُنْدُسٍ فَنَرُومُ السَّمَاءَ وَحُرٌّ أَشْغَالُ النَّاسِ سَامِيَةٌ وَسَقَاهُ رَبُّهُمْ شَرَابَ الرَّضِيَاءَ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ يَعْزُونَ مَسْفُورًا إِنَّ لَنَا فاصدر لحفن ربك ولا تطعنهم آسما أو شفورا وانقر اسم ربك مفتا وأصيلا ومن الليل فاصدر له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العجوة ويلمون وراءهم يوما سخيلا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإلى وما تشعنا بزلنا أمثالهم سبديا إن ما بيه تذكره فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيعا وما إلا أن يشانا الله إلا الله كان عليما حكيما ونخل من يشاء في <تصفيق> رحمته والظالمين أعز لهم عذابا أليما